وَمَا مِنْدََّةٍ فِي الأْرضِ إلَّا علىى اللهَّهِ رِزْقُهَا وَيَععلممُ مُسْتَقََّّهَا وَمُسْتَودَعَهَا كُلّم فيِي كِتابابِ مُبين وَهََُّذ خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَْرضَ فِي سِتَّةِ أيامِ وَكانَ أَْشُهُ على الماء وَكَانَ أَْشهُ على المَا إِ يَبلِلُ وَكُم أيكُمْ أحسن عملا وَلا إن قُْلتَ إكُمَّ بعثُونَ مِنْ بعد المَوْوتِلَ يَقولًا الذيينَ كَفرَوا لاَقول الذيينَ كَفرَوا إه إِللاا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 وَلا إن ذَقنَهُ عمم أ بعدعددَ ضَّى أمَسَّ لأَقولُ أن ذهب السيئَةُ عني إهُ لَفرَِحم فَخُور إِلاا الذيينَ صَبرُوا عملِل الصَّالحاتِ أُولائِكَ لَهم مَغْفَِةُ وَأَجرُب.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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ على عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَاؤُلَئِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ على عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ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 وَماَا أَنَ بطارِدٍ الذيينَ آمَنوا إنهُ مُلااقُ رَبِّهِم وَل كِي أَركُم قَوْمًا تَجحَلون وَيقومَوْمِ مَي من يَصرونِي مِنَ اللهَّ إن تَرَتهُم أَفَلَا تذكررون وَل أَقولُول لكُمْ عذ خَزائِنُوا اللهَّهِ وَلَا أَعلَُ الْ الغَيبَ وَلَا أَقولولوا إني ملكك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 وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل وكان في يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء